يرد الإشراق لمصطفى البكر قد تسى الله سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أشرق لا لي من أبارك القدسية ما فضل روحي من أسرارك العلية مددا يقربني من حضراتك السنية وألبسني تاج مهابتك السبوحية وقلدني بسيوف العزة والحماية واكفني شر كل ذي شر سابق التخصيص والإناية وخصني بفتوح رباني واكشف أوهاني أرد بها المنكرين للتسليم والسالكين إلى صراط المستقيم اللهم يا نور الأمبار، ويا مفيضاً على الكون صحاي جوده المدرار ويا مزيح براقع الظلام بالنور التمام وكاشفاً عن القلب حج بظهور شمس العيان أسألك أن تهب لي من أنوارك نوراً يشرق على عامة وجودي ويمحو, ويمحو عني ظلمات الأغيار الثابتة في شهودي ويمحو عني ظلمات الأغيار الثابتة في شهودي إلهي ها هي الشمس قد أشرقت على صحفاتي إلهي هذه الشمس قد أشرقت على صفحات الأكوان فأشرت فيها بمن بمنك فأشرت فيها بمنك شموس الارفان إلهي هذه الشمس بنورها المستمد إنه من, من إلهي هذه الشمس بنورها المستمد من نورك قد أضحت كل سبيل خافي أبشرت المشاق بقرب التلاق من كل مثبت للقاء وناف إلهي إذا ظهرت شمس ذاتك فلا خفا وإذا بطنت فلا شفى كيف يخفى عليه شيء من أن تدليله أم كيف يحصل الشفاء؟ لمن في غير حماك مقينه إلهي كيف يصمت من شاهد جمالك كداتي ظاهرا أم كيف يستطيع نطقا من نورك كمال صفاتك له باهرا كلت الأنفس عن نفي بأنصافك الحسنى تاهت الأفكار فلم تدريك حقائق اسمائك الحسنه إلهي بشرق شمس التوحيد في كل ناد سعيد وبظهورها في سماي قلوب أهل الصبابه والتملق والكابه أسألك يا من عمنوره كل تهلم وادي أن تجعل شمس معرفتك نشرقة على أركان بفواده إلهي أحسن خاتمة طالبها للاتصال بالعالم الأصلي الروحاني اللهم يا نور النور بالطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور أسألك أن ترزقني نورا أستهدي به إليك وأدل به عليك وأصحبني به حياتي وعند الانتقال عن ظلام مشكاتي وأسألك الشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحها ونفس وما سواها أنت تجعل شمس معرفتي بك لا يحجبها غيوم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التامي بل أدم لها الإشراق الظهور على أمر الأيام والدهور إلهي لولا نورك لكنا نتقلب في ظلمات العتم ولولا إن دادك لما كان في الوجود قدم من أبيك عليه السلاة والسلام الذي رادت بأجله الشمس جهارا وبنظره وَبِنَظِيرِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّيْثُ الْغَالِبُ مَنْ كَالَ فِي مَيْدَانِ الْجَلَّادِ كَرَّرًا وَبِكُلِّ مُقَرَّ بِالنَّانَ مِنْكَ عِزًّا وَفَخَّارًا أَنْ تُفِيضَ عَلَيَّ مِنْ صَحَائِ بِذَاتِكَ فَيْضًّا مِدِرَارًا وَأَنْ تَمْنَحَنِي مِنْ إِحْسَانِكَ فِي ظُلْمَةٍ في ظلمة ليلي نهارا وأن تمنحني من إحسانك في ظلمة ليلي نهارا ومن غزائلك المعصونة أسرارا ومن غزائلك المصونة يسرارا ومن أنبارك المقدسة أنوارا وأن تجعلني ممن رفعت له بين البرية مقدارا وأن تثبتني في يومي يرا الناس فيه سكارا وماهم سكارا إنك أنت الجبواد الكريم الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين